فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع قرار وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السماء ماء بقدر فِي الْأَرْضِ وإنا عَلَى ناتٍ من نخيله وأعاب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشج وتخرج من طور سينا توبت بالدهن وصبغ للآكلين وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَا عِبَرَهُ نُسْتِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَلَقَدْ أَبْصَلْنَا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 ينصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها منك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 فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرَّ بِأَنزِلِ مَن سَلَمٌ مُّبَارَكٌ كَلَّا آيَاتٌ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ فلا تستقون وقال الملأ من قومهم الذين كفروا وكذبوا بنقم الاخرة واثرفناهم في الحياه الدنيا ما, هذا إلا بشر مثلكم. ما مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعبكم أنكم إذا وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا الصيحة بالحق فجعلناهم غساء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلا ما ترى كلما جاء أمة الرسولها كذبو فأتبعنا بعضهم بعضه وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 من البشرين مثلنا وقومه ما لا نعبدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد أتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّهَا أنتكم أمته واحدة وأن ربك فتقون فتقطع أمره بينهم جبورة كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين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 إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى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 أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٍ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِذُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّنَكُونُوا وقضيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا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 وقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إلا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 سبحان الله عما يصفون عالم الضيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وَإِنَّ لَنَا أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلِ الرَّبُّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ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 وَمِن وَرَائِهِم بَعْثٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا آنَسَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها تارحون ألم تكن آياتي تسلعون فَكُنْتُ بِهَا تُكذِبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبْتَ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا سأو فيها ولا تكلمون إنّه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فأغفر لنا ورحمنا وأنت خير الرحمين فاتخذتمهم سخريا حتى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 قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العابين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون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 إله آخر لا بغهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يصلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين